وكلنا لله عبد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطية لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لك الحمد ملء السماوات والأرض لا نحصي به ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ربنا لا نحصي به ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك عانت الوجوه لنور وجهك وعجزت العقول عن إدراك كنهك ودلت الفطرة والأدلة على امتناع مثلك وشبهك لك الحمد والنعماء والملك ربنا ولا شيء أعلى منك مجدا وأمجد مليك على عرش السماء مهيمن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 وعلى احسن السجايا وعلى انبل الاخلاق لتحيا النفوس عزيزه والقلوب حيه والضمائر يقظه ومن ذلك انه اراد ان يحرس المجتمعات وان يصون الامم وان يحافظ على المسؤوليات بسياج متين من الاخلاق فلذلك يريد من كل متعامل مسلم أن يتعامل مع الناس بميزان الشرع وأخلاق القرآن والسنة وتلك ثوابت, ثوابت المسلمين في معاملاتهم وبصدد الحديث في هذه الخطبة عن خلق من الأخلاق الفاضلة التي تهم كل جالس وكل مستمع وكل مسلم خلق ينطوي على كل فضيله ويحتوي على كل عفه ويتضمن كل نزاهه اذا اختل اختل اختل هذا الخلق تصدع البريان واختل النظام واستشرى الفساد وسادت الخيانه وعمت الخديعه وبذلك تنهار المجتمعات وتذهب القيم والاخلاق أدراج الرياح انه خلق من أنبل الأخلاق ولكنه بالأسف الشديد ضيقت مفاهيمه وحجر الناس معانيه إنه خلق الأمانة الذي هو محل الأمن والطمأنينة والسكينة في التعامل وإذا انتشر محتاج الناس إلى محامي وتوثيق ولا إلى شيء ولا إلى وصل أمانة ووسط الأمانة تمامه لعدم الأمانة حتى يتعفظ به الحقوق فإذا, فإذا أمن بعضكم بعضا قبل كل شيء فليؤدي الذي ائتم امانته أمانته وذلك موصول وليتق الله ربه إنها سلسلة منظومة من الأخلاق الإسلامية التي تستدعي بعضها بعضا وترتبط ببعضها بعضا وكل ذلك في الإسلام مرتبط بالإيمان يقول صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له وفي البخاري حسن العهد من الإيمان وإنك تجد في أخلاق, المؤمنين في أخلاق المؤمنين قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاة خاشعون من أخلاقهم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون إن الأمانة أمرها عظيم وقيمتها في الإسلام عليا وهي سلسلة ترتبط ببعضها بعضا ومن أعجب ما في الإسلام أن الإسلام يحافظ على الحقوق والحرمات والمسؤوليات والواجبات والتبعات والأعباء يحافظ عليها من خلال القيم ويحافظ على القيم من خلال الإيمان. الحياء من الايمان ولا إيمان لمن لا امانه له ويصون ذلك ايضا بالحدود والتعزيل والسلطان والقوه والامر بالمعروف والنهي عن المنكر فلا يجد المفسد سبيلا الى الفساد من اراد الاخلاق صينت المجتمعات وحريست الامه بالاخلاق ومن لم اريد الاخلاق السيف والقوة والضرب والتعذير سبيله من أعجب أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يربط فيها الأخلاق في سلسلة حديث ابن ماجه يقول فيه صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل إذا نزع إذا أراد أن يهلك عبدا نزع منه الحياة فإذا نزع منه الحياة لم تلقه إلا مقيتا ممقتا مقيت مكروه هو يكره الناس قال فإذا لم تلقه إلا مقيتا ممقتا نزع الله منه الأمانة فإذا نزع منه الأمانة لم تلقه إلا خائنا مخونا لا يثق فيه أحد فإذا لم تلقه إلا خائنا مخونا نزع الله منه الرحمة فإذا نزع منه الرحمة لم تلقه إلا ملعونا رجيما فإذا لم تلقه إلا ملعونا رجيما فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إنها ثلاث أخلاق قيام المجتمعات الحياء والأمانة والرحمة وأنا بصدد الحديث عن أوسطها الأمانة في الإسلام مفهومها عالي يؤلمنا الصادق الأمين ومن العجيب النبو القيمة التفت إلى أمر عجيب قال دائما يذكر الصدق مع الأمانة لأن الصدق نفسه دافع للأمانة والأمانة نفسها تتجلى وتتجمل وتتزين وتتحلى بالصدق الصادق الأمين يقول تؤدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك وإنها قمة النزاح أن تؤدي أمانة من وضع فيك الثقة وأن لا تخون حتى من خانك لأن الخيانة لا تشبه المؤمنة ولو كان مقابلتا يعني حتى في سبيل الغد إذا أردت أن ترد عليه وأن تأخذ حقك ليس بالخيانة ولذلك نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقام تأصيل الأخلاق في الأمة وتعزيز القيم الفاضلة يتحدث عن اربع قيم يعتبر أن من حازها ملك الدنيا قال اربع خصال لا عليك ما فاتك من الدنيا إذا كن فيك حفظ أمانة وصدق حديث وحسن خليقة وعفة في طعمة أو عفة في طعمة أن تكون في كل جوانبك أمينا وكلها سلسلة ترتبط مع بعضها بعض إن الأمانة في الإسلام مفهومها واسع مفهومها يبدأ من الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون ولذلك اجل ما ينبغي ان يحفظ امانه العقيده والايمان ولذلك الخيانه في الامه اليوم قائمه على قدم وساق وللاسف الشديد يقبل على ايدي الخائنين للامه سرقه ومالا وودائع لو فازوا اكل حبزول ولا يتحدث عن خائنين للأمة فكرا وثقافه وعقيده الذين يخونوننا وعلى رأسهم او على راسهم العلمانيه الفكر الخائن لقيم الامه ولعقيدتها وعلى راسها الا يحفظ الناس الامانه في العقيدة بالفواصل الثقافيه والحواجز العقديه والخصوصيات الحضارية ما بيننا وبين النصارى الذين يعايشوننا في بلادنا في السودان بيننا وبينهم البر والإحسان وليس المجاملة على حساب العقيدة هذه الأيام أيام اعياد الكريسمس وفرح الناس بالإجازة أتتهم وعن العمل أقعدتهم وبعطبة أراحت أجسادهم لكن يا ترى هل اراحت عقولهم وافكارهم سوف يؤجز الناس غدا فرح الناس كثير من الناس احمد له هو لا يعرف لماذا الاجازه هو يريد ان يؤجز فقط لكنها مشاركه لكفار في عيد من افضل الاعياد عيد يناهض القران ويهدم ثوابت العقيده لو كان هنالك مسلم كل اعيادهم باطله دعت منهم إن المسلم إذا اخترع عيدا من عند نفسه كان عيدا باطلا لأن الإسلام يريد أن يحتفظ لأمة بشيء من الخصوصية في مبدأ العيد فلذلك لا عيد إلا الجمعة التي نفرح بها ونتزين وعيد الاضحى ثانيها وعيد الفطر ثالثها وما سمت عيد الرابع لا عيد للشرطة ولا للجيش ولا للأمن ولا للمرأة ولا للأم ولا للشجرة ولا للثورة ولا للكريسمس ولا أي عيد لا يدعي في الإسلام العيد مفهوم العيد لأنه شعيرة تعبديه وهذا فيه مفهوم الزيادة في الدين إتيان بعيد يضاهي اعياد الإسلام كيف إذا كان العيد ينطوي على عقيدة على عقائد باطلة كيف ولد المسيح وكيف قتل المسيح كل ذلك وكيف صلب المسيح وكل ذلك ينافي القرآن ولذلك من خصوصياتنا أن لا نشارك أهل الكتاب أعيادهم ولقد نقل أبو حنيفة الإجماع على كفر من شارك أهل الكتاب أعيادهم ليس بالاجازه فهذا ليس فيه حرج لأن سوف تُولق المكان ماذا سوف تفعل تؤجر إجباراً واضطرارا ولكن أتكلم من الذين يذيبون الفواصل. بين الاسلام وبين الكفر إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم البينات وكذلك ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وأهل الكتاب كفار وعقائدهم باطلة ان أرادوا أن يمارسوا خصائصهم في أذيرتهم جاز لهم أما مسلم يشاركهم في مسلمين ترجعون ناس ما في الشارع يعني في ناس بيحبوا الجوطه كده والزحمة لغا الناس ما في الشارع كل زوج شير له كتابه ما شير خش مع الناس حكاية عجباو لما دي عجبه ولو فيه هتافات يمكن يعني الناس بيحبوا الهتافات والمظاهرات والحاجات دي لو لقى أي ناس في مظاهرات دي مش ينبغي الا لا نشاركهم والذي والحمد لله أن عامة الشعب لا يشاركونهم وينظرون اليهم باعتبارهم ظالمين وهذا صحيح لأننا نردد هذا كل يوم صراط الذين أنعمت عليهم الأنبياء الذين على حق غير المغضوب عليهم اليهود ولا الضالين النصارى كثير من أهلنا الحمد لله حتى البسطاء ينظرون إليهم بل يغطاق من مواكبهم يترفعون فيها الصليب ويرتلون فيها أشياء ويسدون فيها الطرق ويظهرون قوتهم يظهرون فيها قوتهم ينبغي أن تعلموا أنه لا يمكن أن تلتقي الأديان إلا على حق إما أن يترك صاحب دين دينه لآخر أو أن يترك هذا دينه لآخر أما غير ذلك ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم وبالرغم من أن الحكومات فتحت لهم ولكن لن يرضوا عنه بالرغم من ذلك لن يرضوا عنه لأن الله قال ذلك ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى وإن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير فلذلك يهرب أن تقول له كل سيد طيب وكل عام وانتم بخير والعيد مبارك عليكم هذا لا يجوز قال ابن القيم في احكام اهل الذمه من هنأهم باعيادهم كمن هنئ باستحلال ركوب الفرج الحرام عياذا بالله بل قال عمر بن أدعى من أبن القيم دقى الدين قال ليه تتبعوا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين قال ابن القيم قال عمر بن الخطاب ونخل عنه ذلك ابن تيمية اقتضى اقتضاء المستقيم قال اجتنبوا أهل الكتاب في أيام أعيادهم فإن السخطة تنزل عليهم أعوذ بالله اجتنبوهم في أعيادهم. ما لو لقيتوا ما في شهر عبيد منهم أبعي من النور لأنه من سخط الله بيكون نازل عليه في بعض الناس قد يسمع هذا الكلام من عمر بن الخطاب ويظنه مخالف لحقوق الإنسان وللديمقراطيه ولأحكام الأقلية وللمرونه وللسماح وللدعوة باللتي يحسن لا عمر ما ظلم رضي الله عنه كان كانوا يعايشون في بيت المقدس في المدينة كان يعاملهم بالتي يحسن كان يعطي كبير اليهود من بيت المال لكن هنالك نواحي اجتماعية تسلم عليه تاكل معه تشرب معه في ليس حرام علينا خنزير ما تاكل لكن ده عاكل يفون ده عاكل اي اكل تاكل معه تعزمه، ولد مرد تزوره هو مرد تزوره رجل تهني معده وزول تعزي لكن ما تهنوا بعيده هذه فواصل عقديه. في حاجة فواصل بيجعي معاملات اجتماعية هذه متاحة وبيجعي فواصل عقديه هذه غير متاحة لأن خصوصيات أمة وثقافة مجتمع وينبغي أن نحافظ على خصوصياتنا إن من الأمانة المحافظة على كل التكاليف الشرعية وذلك قوله سبحانه انا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فابين أن يحملناها وأشفقنا منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا وذلك كل التكاليف الشرعيه الصلاه امانه الغصن امانه الوضوء امانه العباده امانه المواقيت مواقيت الصلاه امانه العبادات كلها امانه وان مفهوم الامانه يتسع فتصبح الكلمه امانه ووسائل الاعلام ومنابر التوجيه أمانة. الأبناء والذرية في اعناقنا أمانة الحياة الزوجية قائمة على الأمانة الجوارح ان السمع والبصر والفؤادة كل أولئك كان عنه مسؤولا كلها أمانات العهود المواثيق الوظائف العامة أمانات المرافق العامة أمانات الأمانة مفهومها يتسع ولتعلم أن مفهوم الأمانة مفهوم واسع احدثك قليلا. عن أنواع الأمانات النوع الأول من أنواع الأمانات أمانة الأموال وحفظ الودائح هذه أمانة أمانات ولكن أسأل سؤالا عجيبا يقول بعض الناس عندي ديون معدومة ديون معدومة هل يمكن أن تكون هناك ديون معدومة في أمة الإسلام؟ الديانة والأمانة في أمة الديانة والأمانة ديون كثيرة جدا ويقول صلى الله عليه وسلم والحديث عند الطبراني في معجمه قال من استدان من أحد دين لا يريد أن يرده لقي الله يوم القيامة سارقا زول الدين من زول دين ومن الأول ما داير الديون ما من الأول مقرر بينهما يديون ثم مات يلقى الله يوم القيامة سارقا هذه سرقة ويغفر للشهيد كل شيء إلا الدين رواه مسلم الشهيد لا يغفر له الدين أمة تعطيك الإسلام يعطي الامه إحسان بأن هذه مسألة مهمة وقص على ذلك الأمانات الصغيرة مثل الشريط والمعارضة وحشان من وجود شريط قال لي بس اسمع وارجع لك لحد حسن ما رجعوا لي الكتاب قال لو سمحت اشير الكتاب بقرأ وارجع لك ما يرجع لك نهاية ثانية هذا تضييع للأمانة حتى ولو كان شيئا يسيرا هذا تضييع للأمانة لذلك كان بعض السلف لا يعطي كتابا الا برهن قلت تسلف منه كتاب طبعا كتب مقيمة كتب كلها في الدين لقد تشير كتاب في التفسير يقول لك لي حاجة يشير رهن عديد يرهن منك لتعظيم الكتاب أما إذا أراد أن يأخذ منه مال ما طلب منه رهن لو تشير منه اي شيء ما بقول لك لي لكن في الكتب بيرهن يشير منك رهن لقيمة الكتب وقس على ذلك كل أنواع الأمانات في الأموال التي لا تؤدى والودائع التي لا ترد وأعجب من ذلك لما أسمع أن كثير من الناس يحتال، وللأسف الشديد اللغة تقول يقول شلزول ويشيل منه ويكلم الناس يقول لهم دقسته دقسته يقول لهم دي لغته لكن أعوذ بالله تأتي يوم القيامة سارقة اذا دست غشيتك خدعته لكن يجبل المؤمن على كل شيء بئسا الكذب والخيانه المؤمن لا يكذب ولا يخون ابدا لا يمكن ان يكون هنالك مؤمن وان يكون خائنا لذلك هذا من, من الامانات النوع الاول امانات الاموال النوع الثاني امانات الولايات ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم يعذكم به إن الله كان سميعا بصيرا حتى لا تحابي في الوظيفة وتجامل في الاختيارات وفي اللجنة ودلأسف الشديد هذا الباب دخل فيه شيء كثير من الوان الفساد قدم غير المؤهل غير العمين وغير الحفيظ وغير قالت يا أبا تستأجره إن خير من استاجرت القوي الأمين الولايات تحت الولايات عن الحكم يحتاج هذه الولايات إلى أمانة ولذلك في البخاري إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قال وكيف تضيع الأمانة قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة أي شخص يدوه وظيفة ما محلية اجابه النفو الدوران والتزوير والشهادات الجامعيه المزوره كلها يدخل فيها والاسوا من ذلك في امانات الولايات يعني الحكم ما يسمى ببروميد البوتاسيوم وهو الماده التي تضاف الى الخبز احس واخص خصوصيات الناس الخضار الناس مزاجات في ناس بياكلوا خضار وناس ما عنده حق الخضار وناس في الخضار بيشتري الطماطم ما بيعرف غير الطماطم وناس بيشتروا حاجة ثانيه وفي اللحوم في ناس بيشوفوا اللحوم ذاتها في الخضرة في الاكل والشراب بيختلف لكن الوحيدة اللي بيتفقوا عليه كل الناس الرغيف ياخذوا فوقه ميه البوتاسيوم عشان يسموها قال محسنات عشان يحسن الخبز و انها تضر وانها اسباب لسرطانات وامراض عديدة وبعض أصحاب النفوس المريضة والضمائر الميتة يريد أن يغنى وان يتسوق على حساب جسد وصحة وحياة المسلمين لا يمكن أن يعقل هذا ولا بد من إيقاف كل هذا الباطل والحكومة سعت أن تمنع هذا ووضعت القوانين ووضعت اللوائح لكن بقيت الامانه الداخلية كيف ألا يتصور هذا الذي يضع بروميد البوتاسيوم أن الذي يأكل من هذا الطعام أبنائه وذريته ألا يتصور هذا ربما هو لا يأكل من, من هذا ويحاول أن يمنع عياله أن يأكل منه ولكن ألا ينظر إلى الآخرين إذا ضاعت الذمم ومازل الضمائل وصارت النفوس مريضة هذه هي النتيجة أولله أستغرب كيف يسمح بعض الناس أن يضيفوا هذه المادة مع علمهم أنها هاتلة إلى هذا الحد يخل ليه كم شواله بخد فوقه بيك على المعلقة يعني المادة دي بيك تطمخ خطرة قل كم شواله بيعجنوا بمادة المادة دي بشيروا منها بيك على المعلقة والصحة نفسها أمانة وهذا من الأمانات التي ينبغي أن تراعى عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما فتحت البلاد خاصة بلاد فارس دمع في المسجد ذهب رهيب وأي جندي يجد شيء يأتي به قال إن الذي أدى هذا إنه من الامناء أي جزء حاجة ذهب كترزا يعني لم يجد السحاجة إن الذي أدى هذا إنه من الأمناء فقال له علي بن أبي طالب إنهم ينظرون إليك فإذا رتعت رتعوا وإذا اديت ادوا وللاسف الشديد يقول بعض الناس أنه لا يمكن أن تسير أمور وأن تسهل قضاياه في أضابير المكاتب إلا بما يسمى بالتسهيلات والرشوة يقول يعني أوقف شغلي يقول لك يا شيخنا الرشوة حرام أيها والله عارفنا لكن نوجف شغلنا ما بقري يقول لك معقول إلى هذه الدرجة أنا والله لا أعتقد ولا أظل أنه يمكن أن نصل إلى حد إلى هذه المسألة هل يمكن أن نصل إلى هذا الحد يا أخوانا القضية أن الأمة قبل اللوائح تحتاج إلى الوعي باللوائح ويعطيك مثال بتاع الحرسل يوجفك ويعملك مخالف مفروض يكلمك ويوجهك أسأل التالي ما تعمل مخالفة لكنهم فهموا لأنه ظاهر بدون قالوا نسبة من, من الجزء ويقفك كان لقى العربية سليمة من أي حاجة يكون زهجان زهج شديد أمشي أمشي أمشي أمشي قولك أمشي أمشي يكون زهجان بزهجان. لكن يتمنى خطأ معقول يكون في مسؤول يتعامل مع رأية يتمنى خطأهم ليه؟ لأن الهدف المال وليس نشر الوعي يعني هو بوقفك وبتمنى إذا تكون مخطئ ويفنتش الخطأ لك الخطأ يطلع لك من وين وين يا عاين بجاه الخطرات يقول لك سغل الخطرات اللوحة دي ما لمكسورة كذب الجنبة وقه يجنر الجزء أسأل عسيش الألف والله هذه المشكلة الكبيرة ما في مانع أن يعاقب المخطئ ولكن أن يوجه حتى لا يتكرر الخطأ أما دفع المال معناها الغرب تحسين المال وليس نشر الوعي يا إخوان سنظل ندفع الزل هيدفع عليهم وتاني وبالناس الدليل على إيه الأخطأ شنو يقول لك لابن يقطعوك وصل واحد قال لك تاني تاني ما يقطعوه قال لك أي زول أجل لي عليه الوصل ده هل ده حل المشكلة ما الغرض الغرض الحفظ على أرواح الناس سلامتهم سلامتهم هذا طيب موجود ليه هذا من الدين ومن مقاصد الشرعي أن نحافظ على العربات من دخل عربيه ممكن تضر الناس في الشارع ماكن زوس بيقدر يسوق ما نعمل السواق لكن بنسعوه هو بيعرف السوق ونقول لك سوق ثاني هذا اظنه غير منطقي وغير موضوعي الحاكم يفسد الرعيه اذا كان هدفه المال لان الرعيه سوف تحاول ان لا من سلوكها حتى في المستقبل وسوف تظن ان الامر امر مال مش قروش الدين ملك لك قديم ذلك يسوي زي ما هو دايف هذا لا يفعل لا يمنع الناس على كده التربيه المجتمع فاقد انه تحيا فيه قيم ومعاني الامانه اذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بكل هذه الامانات كما في صحيح مسلم قال في حديث الشفاعه من جاز السرقه على جنبتي الصراط الرحم والامانه فتقوا ما فكلما مر بها احد قالت له الامانه هل أديتني؟ يعني هل اديت الامانه بكل ما تحمل كلمه المع الامانه من مسؤوليات عظامه ودسم عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ارسل والي الى بلد يحكمها وبعد سته اشهر ارسل الوالي قال ما حصلته قال جمعت مالا كثيرا المدرس شنو؟ بالوقت الاقتصاد يسموه الربط لك تحقق اعلى شنو؟ يعني مدير الجمارك الناجح اللي بيحقق اعلى ربح، مدير الضرائب الناجح اللي بحقك اعلى ربح، مش, مش اللي يوحد مش اللي المواطنين يتعاملوا مع القضيه بطيب بي مش اللي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي قال يا هذا ما ارسلتك لتجمع اموال الناس ان الله بعث محمد هاديا ولم يرسله جابيا ربنا ما نسال الرسول شيء ان القرش قل ما ارسلتكم عليه اجره ان اجري الا على رب العالمين قروش ما داير قلت ما داير أنا داير اخلاقكم انا داير اخلاقكم مقصود الولايه والحكم في الاسلام الاخلاق انا داير اخلاقكم إن الله بعث محمد هادية ولم يرسله جابيا ثم من أعظم الأمانات التي أراها تضيع أمانات حفظ الأسرار يقول صلى الله عليه وسلم والحديث عند أبي داود والترمذي قال إذا حدث الرجل أخاه حديثا والتفت كان أمانة كان أمانة بمعنى الحديث ده معنا شنو؟ زود ذلك الكلام لا معاي كده هايك كده ما في اسمه ما قال لك سخي وكلمك بس يتلفه وكلمك ده بدايه امانه اذا ضيعت هذا الكلام ضيعت الامانه تخيلوا انه تضيع الامانه ده إنه بس بده لا. لا تكون بذلك قد ضيعت الامانه واخطر من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث العظيم الذي اخرجه الامام مسلم في الصحيح قال إن من أعظم الأمانات مش نتكلم عن الأمانة ما قلوش إن من أعظم الأمانات عند الله الرجل يفضي إلى المرأة يحدثها والمرأة تفضي إليه تحدثه ثم ينشر سرها ده من أعظم الأمانات ما, ما قلت لك أمانة شوف. إن من أعظم وهذا كلام خطير لأنه ده سر إن من أعظم الأمانات رجل عنده خصوصية مع زوجته يمشي يكلم أصحابه يقول لهم بيسوي كده وبنعمل كده أعوذ بالله هذا قال فيه النبي في حديث آخر شيطان لقي شيطان في قارعة الطريق فقضى حاجته منها والمرأة كذلك تقص إلى بنات جنسها ما تفعل مع زوجها هذا من أعظم تذيع من أعظم تضييع الأمانة وإن من المفاهيم المفهوم الرابع لمفهوم الأمانة بعض حفظ الأسرار مفهوم الأمانة بمعناه الواسع العين إياك أن تجعل العين خائنة ضد الأمانة خيانة يعلم خائنة الأعين يعلم خائنة الأعين تضيع الأمانة أعطاك الله عينا باصرا ومنع آخرين أنت بتشوف ناس بتصشو ينشو بال بال بالعكال ربنا لك عين التعين بقى في الحرام في المسلسلات في الفضائيات في البناء ألا تتق الله ألا تخاف أن يسلبك الله هذه العيون يعلم خائنة الأعين تحبير حجيب اعتبر الزول خاص الزول يصاحب زول يمشي في بيته لك بيته لك بيته يعلم خائنة الأعين قال يستضاف في البيت فإذا أتت المرأة أطل بعينه ورأسه جاءت المرة ماشى داري شوف دي في ناس البيت دخل رجوا البيت شوف قمة الأمانة قمة القبالين الحصلة والأمن والسكينة دخلوا بيته وبعدين المرة ماشى وجاي هو عين لاساكن قال دي خائنة الأعين ابن عباس قال دي خيانة وقمش ابن عباس الله قال يعلم خائنة الأعين فالأعين تخون الخيانة تضيع الأمانة في الجوارح في الكلام في الفعال في الخصال في الأقوال في الأحوال في النظر في السمع في القلب كل ذلك خيانه ولذلك ينبغي أن نرقي وأن نزيد في مفهوم هذه الأمانة الأمانة هي كل الدين والذين هم لأماناتهم مع الله ومع الناس ومع أنفسهم وفي عهودهم ومواثيقهم وفي شروطهم وفي عهودهم الذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون من الإيمان يعني كونه توفي وتمشي للزول وتقوم بالواجب وبين مكاين الأخلاق وبين هذا من الإيمان كما قال صلى الله عليه وسلم أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الأمناء وأن يولي علينا الأمناء وأن يجعلنا وإياكم ممن يصونون عهودهم ويحفظون عقودهم ويراعون شروطهم انه ولذلك والقادر عليه وصلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد اله وصحبه وسلم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه بقي من الامانات امانه حمل الدين هذا الدين كله امانه في اعناقنا جميعا الحفاظ عليه والدفاع عنه ونشره وتجميل صورته وتمثيله حق التمثيل وتقديمه للناس في أجمل صورة وفي أبهى حلة لغيرنا من الكفار هذه أمانة أيضا في أعناقنا وفي رقابنا أمانة حمل الدين وهي إنا عرضنا الأمانة بالالف واللام الاستغراقيه كل انواع الأمانات السابقة وبما فيها الحفاظ على الدين ولذلك ينبغي أن نعي وأن نعلم أنه ما من مسلم إلا وينبغي أن يكون له في هذه الأمة دور ومرحلة القادمة من تاريخ السودان بعد توقيع الاتفاق مرحلة لا يقبل أن يكون فيها مسلم متفرد فقط أن يكون هنالك مسلم سلبي يعني في ناس ممكن يكون في هوى وغنى ورقيص ونوالي والسهر في باطن وهجيج وشهوات وما ونزوات وما ده ما بينفع لو بيجي غير المستقيم وقاعد ساكت ما بينفع في المرحله الجاية بس مستقيم بيصلي وما بيعمل حرام لكن ما قاعد يقدم اي حاجه ده رضوا ما بينفع الباحثه القادمه تحتاج الى مسلم له دوره يقول خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه قال ما من ليله يهدا الي فيها عروس وانا لها محب او وبشر فيها بغلام ليست هذه الليالي بأحب الي من ليله شديدة البرد كثيرة الجليد في سرية في سبيل الله يسبح فيها العبيد أجمل ما عنده أن يكون في برد القارس وشتاء شديد وظلام دامس أن يكون في الثغور يدافع عن الأمة وعن قيمها وعن أخلاقها وعن عقيدتها وعن دينها وعن أرواح أهلها وعن أعراضهم وليس كما ضاعت الأعراض في سجون أبي غريب أو في فلسطين أو في بلاد من المسلمين ليس كما ضاعت الأعراض لما ضاعت الأمانات كل شيء في حياتنا أمانة وأعظمها ينبغي أن نتلفت إليه أبناؤنا أمانة في أعناقنا والأبناء آباؤهم وأسرهم وسمعة الأسرة أمانة في أعناقهم لو أتت فتاة عندها علاقة مع شاب خارج معرفة الأسرة هذه خائنة كبيرة جدا ليه؟ لأنها إذا أجت متأخرة سوف تسأل كنت وين؟ كنت مع صاحبتي ما مع صاحبة تقول مع صاحبتي كنت وين يا كان عندنا رحلة كنت وين؟ والله الليلة كان في محاضرة متأخرة كنت وين؟ والله كان عندنا السمينار وبتعمل يخواننا مش الناس يشكوا في بنات لما يقول كلامنا فعلا قد يكون هذا حقيقة وانت عاملها بما ظهر بعد ما تحشي تربيتها خلاص عاملها ما ظهر اتاخر عندها عنده شيء ممكن يكون عندها شيء فعلا لكن انا لا اوجه الكلام الى الاباء وجه الكلام الى الطالبه نفسها اذا فعل ذلك هل تعتبر نفسها خائنه والشرف الذي يلتقي بفتاه بعيدا عن رقابه اهلها هل يعتبر خائن هل يعتبر ضيع الامانه فاعتبره ضيع الأمانة بمفهوم الأمانة الواسع إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وإن كان أصالة في الودائع والأموال تبعا تدخل فيها القيم والأخلاق والأعراض والمبادئ والمعاملات والسماحه وكل ما من شأنه وكل ما من شيء جميل في مجتمعنا في السودان واجبنا جميعا أن نحافظ عليه اسال الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضى وأن يأخذ بنواصينا الخاطئة الكاذبة إلى البر والتقوى أسأله تعالى أن يرد الجميع عليه ردا جميلا اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لاحسنها إلا انت واصرف عنا سيئة الأخلاق فإنه لا يصرف عنا سيئة إلا انت اللهم اننا نعوذ بك من الشقاء والنفاق وسيء الأخلاق اللهم اننا نعوذ بك من الشقاء والنفاق وسيء الاخلاق اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف عمنا عبد الواحد من المرابطين في هذا المسجد ومن المناوبين على الصلاه بالناس إماما في هذا المسجد اللهم انه طرح الفراش وانا ندعوك ونرفع اليك اكف الضراع ونحن الفقراء اليك في هذا اليوم المبارك وفي هذه الساعة المباركة اللهم أنزل عليه عافيتك يا رب العالمين اللهم أنزل عليه عافيتك يا رب العالمين اللهم عافيه يا رب العالمين اللهم أعليه إلى العافية وامسح عنه بيمينك الشافية اللهم شفيه أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءه شفاء لا يغادر سقما واخونا الحبيب عبد الله عباس الحبيب اللهم عافيه يا رب العالمين هو الآن في الأردن كان يصلي معنا صلاة الفجر في هذا المسجد اللهم يا رب العالمين عافي يا رب العالمين واشفي يا رب العالمين شفاء لا يغادر سقما ومرضان ومرضى المسلمين جميعا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا